يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الا من فيكم رسول الله لو اطيعتم في كثير من الامر لعنتم ولاكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب بينكم ومن الايمان وزينه في قلوبكم وترهب الانيس من الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفته من المؤمنين قتتوا فاصلحوا بينهما بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حسدا في أئلة أمر الله فإن فاصلحو بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون خواص فاصلحو بينا خويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذي لا من لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهما ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فيسل اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ظالمون الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم قائله وذا او جارنا ثم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان كرمكم عند الله يطفاكم ان الله عليم خبير ولجال اراب امننا قل لما تؤمن ولكن نقول اسلمنا ولما يدخل الايمان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 والله تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان بل الله يمن إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التَّلَاوَةُ مِنْ مَوْقِعٍ تِيْفِي